سما يا تلك انوار صدقه على تجتاز في اللفق النبيل لعبورا ويشد عزمتنا إخاء صادق حب يترجم للأنام صطورا تحفيظنا الأولى تكامل فاخرها عقد نفسها تهند ملؤن وحريرا أفراحنا والأمنيات تجالسات وتألقت تهدي ندا وزهورا Sadanalılın, necah